ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وقال الذين كفروا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 أو لك الأمثال أظهر كيف ظهر لك الأمثال خضلو فلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَكَ خَيْرًا مِن زَارِكَ جَنَّةٍ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 في را وإذا انقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا نارك سبورة لا تدع اليوم سبورة خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها. ما لَرَتُم عبادها اولاء انهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما اتعته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 وعتوًا كبيرة يوم يرون الملائكة بلا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجور وقد وأحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوميا مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إنسان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 أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلما ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا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 عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا وأنزلنا من السماء ما أنطهروه لنوحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسية كثيرة.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 عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان براما إنها ساءت مستقرا ومقاما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 رحيمته وسلامه قال دين فيها حسنات مستقرا ومقامه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما